فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها ت فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض